على طول تاريخها الذي يزيد عن ثمانين عاما اصبحت فيها كبرى الحركات الإسلامية في العالم الاسلامي وفي مصر وتعاقب عليها سبعة مرشدين من الامام حسن البنا حتى الاستاذ مهدي عاكف لم تحدث ثابقة ان تنحى احد المرشدين عن منصبه وطلب ان لا يترشح لفترة ثانية حتى جاء الاستاذ مهدي عاكف وطلب ان لا يترشح لفترة ثانية فالمرشد في الاخوان يظل مرشدا مدى الحياة حتى يتوفاه الأجل المحتوم لقاؤنا اليوم مع الأستاذ محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعالم أهلا بك فضلت المرشد أهلا بك أخي حسين مهدي لماذا جاء هذا القرار بالتقاعد كسابقة في تاريخ الإخوان السياسي في سنة 94 عدلت لائحة الإخوان المسلمين وأصبح المرشد العام مدة ولاياته ست سنوات على أن تجدد ثم بعد ذلك عدلت على أن تكون مدة مرتين قبل هذا كان ما كانش في هذا كان المنشي العام يعني ماذا نعم منذ أن وليت هذا المنصب وأنا ليه وجهة نظر وليا فهم في هذا الموضوع حتى في بداية قبل أن يختاروني طلبت منهم أن يرشحوا أحدا للمرشن فوق سن السبعين ولكنهم لم يستمعوا إلى كلامي ورشحوني وأنا عندي 76 سنة وقبلت نزولا عن إرادتهم والحمد لله رب العالمين الله أعانني على قيادة الجماعة في هذه الفترة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي تقصيري ويجزي الإخوان عن هذه الدعوة خير الجساء فأنا ودت أن أقتقاعد في سن الثمانين ولكن إخواني طلبوا مني أن أستمر للظروف التي تعرفونها في مصر وغير مصر فقبلت على أن تتعدى مدة الولاية في الأولى فالحمد لله رب العالمين ولا لا أعجب. لماذا اعلن هذا الكلام اليوم والاهم من ذلك فضلت المرشد هو ما يقال من ان قرار حضرتك جاء بناء على ضغط من قبل مجموعة قيادية في الجماعة وانهم ضيقوا عليك الخناق فيما تعلق بالظهور الاعلاني خاصة وانك لك تصريحات تتسم بانها تصريحات نارية وحدة ان اعتز باخواني جميعا وما وجدت منهم احد ينظر هذه النظرة بالعكس كلهم يعني يؤيدون مواقفي وانا لا اصدر في اي تصريحات شخصية انما اصدر تصريحات مؤسسية بعض الناس كتبوا انك لا تفعل بذلك لانك ستستقيل فعلا او ستتنحى عند انتهاء الولاية الاولى بالفعل ولكنك لتضغط على مجموعة داخل الجماعة لكي يقبلوا بترشيح اسم معين لك لمنصب نائب المرشد الذي خلى بوفاة المرحوم الأستاذ حسن هاريس لم يخطف ببالي ولم يخطف ببالي الإخوان ]م. إطلاقا لأن حدت نائب المرشد هذا اختصاصي أنا وأذن أنا يوم ما اخترت مرشد عينت نواب اثنين في نفس اليوم وكان الأستاذ ليس له نواب صحيح حسن رحمه الله رحمته حسن هو هذا يعني نائبا المرشد من قبل أن أكون مرشي وأنا اعتمدت فموضوع نائب المرشد هذا لا يتحدث فيه ولا حينما أريد أن أعين نائبا فتأقوم بتعيني صحيح من طبيعتي أن استشير هل سننقطع التقليد أن يكون نائب المرشد على مستوى الجماعة الدولية أو التنظيم الدولي أن يكون من خارج مصر لإحداث نوع من أنواع آبتان نحن نتظر الأصلح ما فيش فرق بين اخوان مصر وخارج مصر مم. كلنا نسيج واحد وتربينا على مائدة واحدة مم. احنا بدار على, على الأصل يعني ليس صحيح مم. انك تفضله لبنانيا او سوريا او اردنيا وهنا مم. من يريد السيد ابراهيم منير الذي ينظر عليه باعتباره الامين العام للتنظيم الدولي مم. انا وانظر للذي يستطيع ان يحمل هذه المسئولية ليست مسئولية سهلة وخصوصا اذا كان في الخارج ولا تخشى ان يقول ان المصريين احتكروا كل المناصب هم كل الناس عز المصريين هنا يعمل تنظر الى العالم تجد ان قوى الاخوان المسئولين متواجدة على الساحة العالمية ولكن القوى الرئيسية هنا في مصر استاذ بهد البعض عفوا يقول ان هذه مناورة وانك لن تتقاعد فعلا وانك قد تفعل كما يعني يسألك البعض عن اموال الجماعة او كده فتقول هذا شأن داخلي يمكن ان تقول وقتها هذا شأن داخلي ليس لكم به يعني شأن بقيت ام ام, أم, أم, أم, أم فقعت كيف يدخلون في في عقلي وتوبهي هذا ما لا اعطيه اي اهتمام لا ينقصون على السوابق انه لم يتنحى مرشد من قبل وما لا كانت الظروف كده وكانت يعني أحد... اخواننا لا تنسوا في يوم الايام اننا مضطهدون اننا محاصرون اننا محظورون. <تصفيق> انت تعرف, أنت تعرف فضلة المرشد ان قيمة الجماعة في الحياة العامة سواء المصرية ويري و ويعني شخص المرشد له تأثير هل آه... توافق على من يرون ان قرار آه... آه... عاكف بالتخلي يعني هذا انما يلقي بمنصب المرشد على ما له من قيمة مادية ومن صلاحيات حقيقية في يد ثمرة ناضجة في يد التيار المحافظ الذي كنت على الاقل وسطا بينه وبين التيار الاصلاحي بعبارة اخرى انك ستلقي هذا المنصب الهام ثمرة ناضجة في المحافظين فيحكم سيطرتهم على الجماعة ما اريد ان اتحدث كلمة المحافظين والمعتدلين عملنا زي امريكا ما بتقول بسموه معتدلين ومعهد لا لكن في في في في الحياة السياسية هناك إصلاحيين لا لا ذا كلام تعريفات حزبية ليست عندنا في الإخاء المسلمين عندنا في الإخاء المسلمين أننا جميعا من سن الثمانين لسن العشرين تربينا على مائدة واحدة وعلى فهم واحد. وعندنا مبدأ الشورى في كل مؤسساتنا من اول الشعبة لغاية المرشد العام تبقى لا تخشى من اضطراب وصدع في الجماعة بعد الاضطراب والصدع الذي حدث بعد تصعيد خمسة لمكتب الارشاد العام الماضي وشعر اناس لهم تاريخ في الجماعة مثل ابراهيم الزعفراني وعصام العريان وجمال حشمة اين هم الان عصام العريان قعد جنب كل يوم وجمال حشمة ايراب هؤلاء احباب نحن يعني الذي يعافيه الله عز وجل من أن يحمل مسؤولية خير من الذي يحمل مسؤولية نحن مسؤوليات عندنا يا آخر حسين يعني يعني أقول إيه ما هياش ما هي مغامم لمغارم هل يمكن أن أترشح لهذا المنصب منصب المرشد العام لإخوان المسلمين في مصر والعالم غير مصري أوي ممكن إحنا مصريين علينا نترشح بخط والعالم هو الذي يختار هو إما يصدق على ما اختاره مصر أو يختار غيره كنونا نعرف اهم مرحلتين لتأسيس الجماعة مرحلة التأسيس الاولى للامام حسن البنا ولم يكن على صدام مباشر مع الحكومة حتى تدهورت الامور بعد ذلك ثم في مرحلة التأتيس الثاني في مرحلة الرئيس السادات والمرشد عمر التلمساني والذي استمر فترة من التسامح في عهد مبارك فلماذا لا يكون هناك جيل جديد مختلف عنكم الذي تربى داخل التنظيم وفي اسوار التنظيم نحن نرحب من قال لك اننا بعيدين عن كل هذا الجيل الجديد يعني فعلا جيل, جيل له تفكيره وله حريته وله تعليقاته وله يعني ما أسعد, اسعد به سعادة حتى لو هاجمني خذتب على حضرتك نحن نفتح أمام هؤلاء جميع الطريق ولا نقيد أحدا وتظن أن الجيل القديم وهم قلة الآن احنا يعني كم واحد من القدامة قليلين الذي يقود الجماعة الآن هم هؤلاء الشباب لكن هناك أخرين يبدو يفضلط مرشد يعيقونهم ما أسمح بهذا بحال من الأحوال مم. فعلا لما بعض المدونين بقوا يحجمون وجدت بعض الإخوان في يعني يريدون أن قف وطلبتهم وجلست معهم وأعلنت أن هؤلاء هم الخير فعلت ذلك والآخر والبعض الاخر قال لهم الباب يوسع جمل يعني اللي مش عاجه يمشي لا لسا لم احد إن الحق تان يقول هذا الذي يقول هذا هي مؤسسات الجماعة ومؤسسات الجماعة ولله الحمد انا فخور بها لانها تحتضن كل هؤلاء ليس في الاخوان المسلمين لا فرقة اصلاح ولا فرقة قديمة ولا يعني مششددين يقود الجماعة ابدا الذي يقود المجاعة مع مؤسساتها والشورى هي الاصل فيما بيننا ويمكن نختلف ونختلف بشدة لكن فسير لي حضرتك لماذا لم تستطع الجماعة استيعاب هؤلاء المدونين فمنهم من جمد نشاطه الا ابن الاخوان وحفظ الطبع عمر ابن الاخوان لكن لا استطيع ان اعمل في هذا المناخ فسر لي كيف ان من عملوا بجهاد الإخوان ودفعوا الثمن طويلا مثل الزعفراني أو عصام العديان أو حزم وسجنوا سنوات طويلة ويأتي بعدهم من يدخل الجماعة بعدهم بعشر سنوات هذا هذه عظمة الإخوان وهذه عظمة الشورى وه وهذه عظمة هؤلاء الأحباب لأن بحب يعني باعتز بهم باعتز بحبهم ويخبرونا هذا احتراما للمؤسسة نوع من أنواع يعني عظمة في الإخوان. إن أنا هذا المنصب لنا فيه. أصدقائي المشهد. أنتم مش مش جماعة درويش. أنتم جماعة, جماعة سياسية. لا تمام. فعدين تفسيرات, تفسيرات, تفسيرات سياسية. عدين تفسيرات لا إحنا جماعة سياسية. خدت بالك إجتماعية أو تفسيرات سياسية إننا بنتجمع ربانية. جماعة لا نعمل كل هؤلاء يعمل ابتغاء ورد وجه الله. سواء كان في القيادة أو سواء كان في الجندي. فسر لي لماذا أخفقت الجماعة رغم تقريبا مرور ما هو أكثر من عام ونصف على الجدل الذي أثرته النسخة الأولى من برنامجها خاصة فيما يتعلق بولاية المرأة وولاية الأقباط وهيئة العلماء ولم يتم حتى الآن تعديل رسمي ها؟ اليس هناك تيار قال لمن قال أن أنه, أنه لا شيء يمنع أن تتولى المرأة اذا اختارها الناس او ان يتولى القبط اذا اختاره الناس ان هذا غير جائز شرعا محمد عبد الله الخطيب محمد مرسي محمود عزة وهذا كلام في موقع اخوان اونلاين احنا ناس شرعيين فوجدنا في الفقه الاسلامي ان في يجوز ان يحكم الامه الإسلامية قبطي ولا لا يجوز ان يحكم رأيين اليس من حق الاخوان ان يختاروا رايا من بين الرأيين فاخترنا ولكن ما سبناهوش كده عام اخترنا عدم جواز ان يكون القطي رئيسا للدولة ثم بعد ذلك بما ان هناك رأيين ركنا للشعب ان يحكم ويختار ما يشاء مش قلنا ده بالسخلاء جماعة الإقوامزين جماعة من الجماعات الموجودة حضرتك هنا بالعكس تؤكد كلام ان في تيار محافظ قوي لانه لا عندما خيرتم بين رأيين موجودين في الفقه الإسلامي اخترت الرأي المحافظ أكثر هل نعم ليس صحيحا ان الموضوع بحضور حضرتك عرض على الشيخ القرضاوي والدكتور العسال وقالوا انه يجوز وغير كده طارق طاريخ البشر وغير انما من الذي يقرر مؤسسات الجماعة مؤسسات, مؤسسات الجماعة, الجماعة هي التي تط... هي التي تقرر مؤسسات الجماعة محافظة طيب. هي التي تقرر نعم يعني انتو اضعتوا 60% من قوة المجتمع تقريبا او 70% لن يكون لها حق الترشيح للمنصب الاهم في الحياة السياسية نعم. هذا خ... اختزال للموضوع. يعني يعنينا لما يكون القبطي من اول ما يولد لغاية ما يصل الى رئيس الجمهورية ها؟ م. م. يعيش عيشة كريمة مش أنا اللي بحددها ده الله سبحانه وتعالى هي اللي هو اللي اعطاهها له المرأة من ساعة ما تولد لغاية ما تصل الجمهورية حياة كريمة لا يوجد في أي حضارة من الحضارات تكريم للمرأة كما كرمها الإسلام يعني نيجي في الحتة الأخيرة دام الإخوان يتحدثون عن مدنية الدولة وعن المواطنة فمسألة المساواة هنا مسألة محسوم. على أي حال هناك وجهة نظر دائما تتسم بالالتباس في موقف الاخوان فيما يتعلق بمسألة التوريث فيما يقال انه سيناريو للتوريث لجمال مبارك خلفا لوالده الرئيس حسن مبارك احيانا حضرت تطلع ببعض التصريحات تقول ان الاخوان لا يمانعون في ان يتولى جمال مبارك اذا رشح نفسه خلفا لوالده، واحيانا يقول النائب الاول دكتور محمد حبيب انه لن تستطيع القوى السياسية منع توريث الحكم ونحن لا نرى اي امكانية لحدوث رد فعل شعبي يذكر اذا خلف السيد جمال مبارك والده الرئيس مبارك هناك نوع من انواع ليس فقط حتى عدم وضوح الموقف ولكن حتى تيئيس من يرون ان هذا السيناريو قد لا يكون مناسبا لمصر لما قال ان جمال مبارك رشح نفسه ثم الله مانع هو مواطن ويرشح نفسه كغير غيره ثم بعد ذلك قاموا بتعديل الدستور قاموا بتعديل المادة 76 وفصلوها على واحد منه ثم بعد ذلك عدلوا الدستور 35 مادة ليقننوا لاستبداد فأنا قلت التصريح الأولى نجاه التصريح الثاني والله إذا أراد أن يرشح نفسه فليترك قصر أبيه ويرشح نفسه ثم بعد ذلك طلعت المحاكم العسكرية وتزوير الشورى وتزوير المحليات وهو رئيس لجنة السياسات م. قلت هذا الانسان الذي يرؤس هذه اللجنة التي تحكم مصر لا يجوز بحالة الاحوال ان يكون رئيسا للجمهورية من الانتقادات التي توجه لكم من قوى المعارضة ان الاخوان اكبر قوة سياسية في مصر معارضة اضاعت فرصة كبيرة على المجتمع المصري عندما كان هناك حراكا سياسيا في الاعوام 2004 و2005 اوان اضاعت فترة من الوقت من الشك في حركة كفاية وغيرها ثم عندما قررت ان تلتحق بها في التظاهر الى الشارع او في دعم حركة استقلال القضاء وغيره كان الوقت قد مر مع يمكن كانت ان تؤدي الى تغير كبير في موازين القوى السياسية لو انها فعلت ذلك نحن لسنا يا اخي الكريم مواردين أنفار للمؤسسات الأخرى لما تحب تعمل مظاهرات أو تعمل كذا أنا بتعامل مع نظام حسين كما قلت لك سابقاً بحكمة مبالغة وصبر جميل لا, لأ شيء لمصلحة هذا الشعب الذي لا أريد أن تسل فيه دماء لا أريد أن يدخل، لا أريد أن يدخل فيه فوضى لو تكن هناك قوة تريد أي عمل لا فوضوي ولا فيه دماء كانت قوة كان حديث عن تغيير سلمي سلمي لا يمكن مع دولة استبدادية بهذا الشأن الشوارع هتغير لا تقلق من ما يلاحظه مراقبون في شأن الجماعة من نمو التيار السلفي داخل الجماعة وبدلا من أن كانت الجماعة تستطيع أن تجند من الحركة السلفية الآن أصبحت الحركة السلفية تخترق الجماعة أقول لك نعم أن السلفيين موجودين والسلايفون فكرهم موجود داخل الجماعة لا داخل الجماعة لا لا الدعية أنه مش موجود موجود بس موجود يعني بصوت الخافت ما هوش لأن أنا بحترم الرؤى الشخصية ما إحنا عندنا في الإخوان الشافعي والمالكي والحنبلي هذا المذاهب هذه أنا في الجماعة بنستوعبها كلها خلتي مع هذا ولكن في النهاية جميعا بنرضخ لمنهج الجماعة وقرارات الجماعة ورؤية الجماعة في أي موضوع أما كن واحد يعني مقتنع بالسلفية وزقت كذا هذا أمر أنا لا, لا أتدخل فيه ولا يعني أقول فيه شيء من الأوجه تقصير أنك لم تستطع أن تحسن وضع السياسي للإخوان في علاقتك مع الحكومة والدولة بل أنك يعني زدت هذا الوضع توترا زدت هذا الوضع التوترا لاني لا اقبل الفساد ولا اقبل انحياز الامريكي الصهيوني لا اقبله فتصريحات ضد هذا الانحياز وضد هذا الفساد رضوا او لم يرضوا ما اهمني شكل انا موضوع تحسين علاقتي مع الحكومة يعني يعني كل السبل اخي الناس ووسطات كلام يأتي ويجي يجي ولي والله ماشي قلت يا مرحبا والله في نفسي يعني علاقتنا مع الحكومة تبقى كويس حوار حوار يذهب ولا يعود كبار شخصيات في مصر أنا لم لم أرفض أبدا الحوار مع الحكومة في يوم من الأيام بل من يوم ما جيت وأنا أقول الحوار هكذا وبعلنها بأعلى صوت ما. الذي يدعي أنه يستطيع أن يحكم مصر وحده فهو واهي حتى من اول يوم تعلن دائما ترحيبك وحتى دعوت الى ان تلتق الرئيس لكن تخرج بعدها بفترة قصيرة بتصريح نار حد المزاج يقلب الدنيا كلها ما حدش رد عليا وقال لي نتحاول في كده ما حدش طلب مني شيء خدها. هذا التجاهل الامر لم يقتصر على العزلة مع الدولة العزلة مع القوى السياسية الان الاخوان المسلمين لا يدعون الى محافل و وعمال جبهوية كان يدعون إليها قبل عشر سنوات مثلا ما سألهم هم سألهم. سألهم هم أنا بدعو كل الناس. وبيجربوا. ومؤتمرات اللي بعملها للقضايا المهمة زي قضية غزّة زي كان بداية زي بيحضروا كلهم. بس لما يحضر ولا رمز من رموز الأحزاب كلهم من أحزاب محدودة أو من خارج الأحزاب. لا رئيس حزب الوافد ولا رئيس حزب, رئيس حزب ولا تجمع ولا الناصري ولا انا لما رحت زرت حزب الوافد وزرت حزب التجمع وزرت عزب الناصري أنا, انا اللي بدأت بزيادة شوف قالوا علينا ايه وشوف قالوا هم علينا يعني شوف الحكومة عملتهم ازاي بدأ وكأن الموقف من ايران فيه نوع من انواع الحماس الزائد لدرجة انه إخوان إيران أعلنوا أنهم لن يستمروا في الجماعة الدولية وخاصة وأن إيران تضيق على السنة في بلادهم. الله يا أخي أثر موضوع حساس كده. هذا الذي تقوله خطاب عندي فؤاد يعني. بيجدد بيعته وبيجدد ارتباطه. اللي كتبت ان هو بي... هذا كلام غير صحيح. غير صحيح. أنا بقى موضوع إيران ده. موضوع شائق جدا الناس مش فهمه الشيعة يا اخوانا مذهب سياسي مذهب ايران دولة سياسية بمذهب يعبدون الله كما نعبده القرآن عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما مسلمين زينا ولكن لهم لهم مذهب انا لا اتعامل مع مذهبهم مذهبين اتعامل معه الفقهاء اهل السوداء انا بتعاملهم كدولة شيعية سياسيا مم. أقول هذا صح وهذا خطأ مم. فما ال... العيب في هذا يا أخوانا ولكن هم الناس مش عايز تفهم ناس مش عايز تقول له في الشيعة وعود يهجمه في الشيعة يا أخوانا ده الشيعة 36 فرقة مم. المذهب الشيعي فيه سلامات كثيرة وهم ثاني المذاهب بعد أهل السنة والجماعة تمام مم. لا يستغنى أهل السنة كان دولي مئة مليون دولي ألف ومئتين مليون مم. المذهب السن مذهب راقي جدا بكل, بكل مذاهبه لا تجد فيه هنا انهم موصول برسول الله, صلى الله عليه وسلم من غير اي فكه حاجة فياسية. ها فيعني الشيعة هتجد تنشر مذهبها في وسط السنة يعني كلام لا يقبله عقل بعض يقول رغم يقول ان دعمكم المبالغ فيه لحماس بدا وكأن الاخوان يختصرون القضية الفلسطينية في حماس ويختصرون حماس في غزة وبالتالي أساءوا حتى لحماس لأنهم جعلوا أطرافا تتعامل معهم باستمرار بحكم الجغرافيا والتاريخ مثل الدولة المصرية يستريبون فيهم ويعتقد أنهم ليسوا إلا فرعا يريد أن يقوي شوكة الإخوان المسلمين في الداخل هذا غير صحيح أسأل أبو ماذا أنا لم أتحدث في يوم من الأيام عن حماس مم. لما كل حديث دائما عن القضية الفلسطينية عن الفلسطينيين مم. ولا أفرق بين فتح وحماس والأخير إطلاقا إذا في فتح كانت جذورها في الإخوان مم. المسلمين تقول عليهم مم. في الفتح فيها رجال وفيها مقاتلين خذت حضرتك ولكن الانحراف الأخير مم. بعد تغيير مسخر المنظمة وبعد أصل وبعد نبرين يعني بقى شيء مهم خذت أنا لا أقف بجوار أنا أقف بجوار الحق مم. الذي يجب أن يع... يعتز به كل فلسطيني وكل عربي خاتمة لحضرتك زاب الضبط بوافت مع حزب الله مم. في معركتيه هناك قمة عربية تعقد غضت المرشد الآن وإذا كانت حرب غزة قد اثبتت شيئا فقد اثبتت أن العجز العربي بلغ مداه بسبب الاختلافات العربية نرى تباطؤا في المصالح العربية نرى ترددا في المصالح العربي ما هي رسالتك باختصار لقادة الأمة في هذه اللحظة أن يتقوا الله عز وجل ويكتمعوا على أجندة واحدة تحمي أمتهم وتحمي شعوبهم أمام الأجندة الصهيونية والأمريكية ما هي هذه الأجندة هذه الأجندة أن يعتزوا بعروبتهم وقد منحهم الله لغة وعلما ومالا وثقافة أن يجتمعوا لهذا الحق وهو بشيء واحد أن يعطوا لشعوبهم الحرية لأن تريدهم أن يجتمعوا على أجندة المقاومة ضد إسرائيل والحرية في الداخل مقاومة ضد إسرائيل كل الأجندات الأجنبية التي لا تريد نهضة لأمتنا عليهم أن يجعلون المقاومة هذه الأجندة فقط شكرًا لك أستاذ ماجد عاكف أما أنتم مشاهدين فأشكركم على حصة الاستماع حتى لقاء آخر هذا ختام برنامج يحييكم الله.